ق ل و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر والحديث في المسند بإسناد صححه ابن كثير أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله والحديث عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر فقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إ ب ق دي خدنا كده ثلاث كلمات في الحديث ا و ل حاجة وستحفظوا الحديث بقى أنتم عليكم مقرر حفظ ها. النبي صلى الله عليه وسلم ا و ل الحديث قال الطهور ش ط ر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ آل أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور الصلاة معروفة ايش معنى اختصها بالنور قال لك لانها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي الى الصواب فكأنها عاملة زي اللمبة زي الصراج زي الكشاف اللي يوضح لك الدنيا وده يدينا معنى العلماء قالوا اذا اردت ان تزن نفسك عايز تعرف انت فين عند ربنا فالوزن يكون بثلاث ثلاث حاجات تعرفك انت ا ي ن واحد الصلاة اتنين القرآن ثلاثة الذكر ثلاث حاجات دول مقاييس الإيمان أنت كثير الذكر أبشر فالله تبارك وتعالى أخبر أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة يبقى الذكر والقرآن وإحنا دايما نتكلم على إنه من أحب الله أحب كلامه وقال عثمان لو, ش... لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فالقرآن يبين بتحب القرآن وتحب ا ل ت غ ر القرآن وتحب ترطيل القرآن وبتحب تفسير القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن أبشر والصلاة بقى إن تكمن عشرة خمس صلوات لو ديت نفسك كل يوم دركتين على كل صلاة تعرف التكمن عشرة الفجر صليته ف ا ت ه النهاردة الثلاث صلوات اللي فاتوا الدهر وعصر ومغرب صليتهم في وقتهم وإن شاء الله تصلي العيشة في أول الوقت خلت الصلاة في أول الوقت ا ب ش ر دي كده من معنى ا ن ك أدركتها في أول الوقت طب الحمد لله مركز في الصلاة خشوع الصلاة إيه أخباره هو دا اللي يوزنك هو دا اللي يبينك فلذلك الصلاة نور وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى الإمام أحمد ا ل د ا ر ي م ي لكن الشيخ الألباني ا ش ا ر إلى ضعف في هذا الحديث أن من حافظ عليها أي الصلاة كانت, لها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان ق ل حاجة ثانية الصلاة نور ليه الكشاف اتنين. يسعى ي نورهم أنه الأعلى الثاني أنها سبب ل إ ش ر ا ق نور العلم في قلبك ش كنا إذا استعصت علينا مسألة قمنا فصلينا ركعتين ثم ناجى الواحد منهم ربه وقال اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان علمني وفهمني واتقوا الله ويعلمكم الله م ن أعظم أسباب التقوى الصلاة وعندنا إثبات لذلك أن الصلاة تقوى لما ربنا قال ف ي ق و ل ن تبارك وتعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ا ل ب ر هم اللي حيقول بعض كده أنه اللي حيعمل الأوصاف الستة دي حيبقى صادق ومؤمن وطقي مين بقى؟ رح قال ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفنة بعدهم إذا عهدوا والصابرين في البأسة والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون شوفوا لما حبي يقول عايزين تعرفوا المسلم اللي هو بس يدوبك من برة من المؤمن عايزين تنتقلوا من الإسلام للإيمان اقرأ سرط المعارج يقول إن الإنسان خلق هلوعة إذا مساه الشر ج ز و ع وإذا مساه الخير منوعة إلا من المصلين طب اسمعني بقى شوف ا ل ا ي ا ت بتقول إيه إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فهمنا صلي كتير داوم على الصلاة تبقى من الناس اللي تحقق فيهم الإيمان لكن غريبة قوي بقى إنه قال في آخر صفات هؤلاء قال إنهم ا ل والذين هم على صلاتهم يحافظون دائمون ي ح ا ف ظ و ن ليه قالك لأنها انتقال من الإسلام إلى الإيمان الأول كانوا ايه بيصلوا بس الصلاة يعني مش حاسس يا شيخ مش مشكلة لسه قلبي مش جاي مش مشكلة كمل وابتدي داوم على الصلاة ويعمل ايه الصفات التانية في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تغى و ر ا ذلك ف ؤ و ل ئ ك هم العادون والذين هم ل أ م ا ن ت ه م وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم م ح ا ف ظ و ن اعمل الأعمال د ي اللي هي ايه؟ تصدق يقين وإيمان واشفاق من يوم اليوم الاخر ي و م ل حافظ على نفسك وبالذات فرجك ابعد عن الشهوات وابعد عن النساء وابعد عن الزنوب دي لانها تضع ف ايمانك خليك وفي خليك بمعنى الامانة الحقيقية تفي بعهد الله عز وجل وتكون امينا لو بقيت بهذه المعاني وبشهادتك قائم اذا ا س ت ش ه ت تشهد بالحق لو انت كده حيبقى ايمان بقى يبقى بقى و ي ه على صلاتهم يحافظون بقت حفاظ ما بقتش دايمومة ما بقتش يصلي وخلاص بقت الصلاة روح ومعنى وخشوع وإحساس فهمتوا أنا بديكم ك ب س و ل ا ت عملية طول الوقت قرآنية آه فكرني ا ل ي ه السر بتاع سبحان الله والحمد لله ولا يله ا لله بعد الصلاة التسبح إيه يا جماعة ت ن ز ي التحميد ايه وصل ل ك م ا ل وثناء على الله لا اله الا الله ألم الله اكبر تكبير وتعظيم شوفوا بقى العبودية يعني ايه يعني ايه لا اله الا الله يعني لا معبودة بحق الا الله حل يعني ايه عبادة حب تام ذل تام حب وذل حب وخضوع حل قال لك اللي يسبح يعرف عيضه بتقول إيه؟ أنا أولده الله عن الظلم ط ب ومين اللي يظلم البني ا د ا م أنا أ و ل ه الله عن الكذب ومين اللي بيجذب البني ا د ا م أنا وإنت عندنا صفات نقص فلما تعرف صفات نقصك يبقى لما بتقول سبحان الله عش كده لما بتستغرب حاجة تقول سبحان الله عشان ا ن ت هنا عقلك مش قادر يستوعب معقوله لأنك عندك نقص في المعرفة فهنا التسبيح يخليه عندك زل طب والتحميد ي ا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ي ا الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ان ربنا ربنا فبتحمد ربنا فتحبه بتحمده على نعمه فتحبه يبقى الحمد يجيب ايه حب طب والتكبير تعظيم اعمل بقى المعادلة زل بالتسبيح حب بالتحمين تعظيم تساوي وما خلقت ا ل ز ن والإنسة إلا ليعبدون تساوي عبادة فهمت ليه فأنت بتجددها كل صلاة عشان تجدد المعنى اللي ادخلات من ا ج ل ه اللي هو الذل والحب والتعظيم لله تبارك وتعالى أي خدمة تفعك صلى الله, على صلى الله عليه وسلم ع ر ف ن ا الصلاة نور وهي نور لصاحبها في القبر كان أبو ذر يقول اسمعوا الوصاية صلوا ركعتين في الظلم لظلمة القبر وهي نور على وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء في الآخرة وهذا مصدق قول الله تبارك وتعالى في أصحاب النبي سيماهم في وجوههم من آثار السجود يوم تبيض وجوه م تبيض بإيه بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصلاة فهمت كده الصلاة نور والصدقة برهان كنا فهمين بقى أن الصدقة برهان يعني أن الصدقة دي معناها إنها الدليل هي فيها معنى الدليل بس من أنه قلت لك لغة الشعاع الذي يلي وجه الشمس وقال ولذلك سميت البراهين براهين لوضوحها الدنيا شمس فلما يجي يقول لك ايه والدليل على كذا الدنيا واضحة يعني يبقى استخدمت كلمة البرهان في معنى الدليل عشان وضوحه زيده الشمس بالظبط